Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Qaf. Ve القرآن المجید. Belgebû anjâm them. al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 فانبتت نبي فانبتت نبي جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد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 وَنَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّار فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيد